بين قلوب الأنصار وقلب الحاخام استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه زهاء خمسمائة من الأنصار فحفوهما بالسلاح وقالوا انطلق آمنين مطاعين فانطلق في الطرقات حيث كانت الأيدي تمتد للزمام كانت العيون تحاول الارتواء منه صلى الله عليه وسلم فتزداد عطشا له يتواصل الركض والهتاف وينتشر الأطفال والخدم في الطرقات ينادون حبيبهم يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله ويلتفت أحد الأطفال فيرى الفتيات المراهقات وإشاراتهن على أسطح المنازل فيقول إن العواتق لفوق البيوت يترى أينه يقول أيهم هو أيهم هو فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ ثم يقول شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر يوما أحسن ولا أضوأ منه ويسيل موكب النور حتى يفيض على حي بن النجار وفي الحي فتيات يضربن بدفوفهن ويتغنين ويقلن نحن جوار من بن النجار يا حبذا محمد من جاري وفي ذلك الجوار يتوقف صلى الله عليه وسلم فيقول لأخواله أي بيوت أهلنا أقرب فيتقدم أنصاري سخي يقال له أبو أيوب يتقدم والسعادة تغمره فيقول أنا يا نبي الله ثم يشير أبو أيوب بيده فيقول هذه داري وهذا بابي فيقول صلى الله عليه وسلم فانطلق فهيئ لنا مقيلا كان عليه السلام حديث المدينة وصل خبره إلى مسامع حاخام يهودي مطلع ومتواضع كان منشغلا بالاختراف لأهله فارتاع للخبر وانخرط مسرعا وانطلق مذهولا ومن ذهوله أنه ركض وهو يحمل الوعاء الذي كان معه دون أن يشعر ولما وصل إلى حي بن النجار وجد المكان مزينا بالقلوب تحفه صلى الله عليه وسلم هدأت خطوات الحاخام وتقدم رويدا رويدا يحدق يتفرس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في نفسه هذا ليس بوجه كذاب ثم تأكدت فراسته عندما أخذت عقله وقلبه أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم كلمات راقية تسفر عن نبي وقائد جاء رحمة وألفة للعائلة وللمجتمع والوطن وقبل ذلك إخلاصا لله حين قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفش السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام قائد أول كلماته لشعبه سلام في الشوارع والبيوت والديار ورحمة بالمساكين لم يعد الحاخام يملك قلبه وهو يرى أبا أيوب يأخذ نبي الله لبيته فتلفت وانتظر فلما خل المكان من يهود لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما سلم عليه رجاه أن يخبئه عنده حتى تا لا يراهو يهود